قال المؤلف وإن حاضت متمثعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة صورة المسألة أن تأتي امرأة تريد نسخ التمسك فتحرم من الميقات في يوم السادس مثلا ثم بنية التمثل بنيه العمره ثم حاضت بعد الاحرام فإذا قلنا ان لها عاده فعادت النساء سته ايام فوهي حاضت في اليوم السادس السادس فمتى يكون طهرها الثاني عشر في اليوم الثاني عشر في اليوم الثاني عشر في اليوم الثاني عشر الحادي عشر ثاني عشر اذا قلنا سته ايام يكون في الحادي عشر لان نحسب اليوم نحسب اليوم السادس واذا ما حسبناه يكون في الثاني عشر فهذه هذه في اليوم الحادي عشر ونحن نعلم ان المحرمه لا يجوز لها الطواف البيت حتى تضط فحين إذن يفوتها طواف العمره ليس كذلك ويفوتها الوقوف بعرفه فماذا تفعل هذه الحائض نقول حينئذ تدخل إلى خشية فوات الحج أحرمت بالحج وصارت قارنة يعني أدخلت الحج في وصارت وطارت قارنة فلا يجب عليها حينئذ الطواف تقليم الطواف فتكون حينئذ قارنة ودليل هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ نعم. لعائشة رضي الله تعالى عنها حينما حاضت لكن لو كانت أحرمت بالحج في اليوم الثاني من الحجة الحجه وعددها سته ايام فيكون طهرها متى سابع سابع في اليوم السابع او في اليوم الثامن فان نقول لها ادخل العمرة الحج في العمره لا لماذا لان هناك وقتا يتسع لاداء الطواف قبل الحج فتكون متمتعه اذن نقول هذه الحائض لا ينبغي لها ان تدخل الحج في العمره الا متى في واحدة واحده خشيت. إذا خشيت الطوار إذا خشيت قواد الحد إذا خشيت قواد الحد طيب إذا لم تخف قواد الحد فتدخل العمر في الحد لا تدخلها لماذا لأنها أدخلت مقبولا في فاضل بغير حاجة. بغير عذر بغير عذر ولأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم فعلوا ذلك إلا لعذر كما في قصه عائشة وهل يلحق بالحائط من أصابه عذر خشية به فوات الحج الطواب أنه يلحق بها الطواب أنه يلحق بها لماذا؟ لألا يفوته الحج لألا يفوته الحج ويقال هذا على الحائض بجامع إيش؟ بجامع العذر وخشية الفوات وإلا المريض ليس كالحائض لكن العلة ليست في الحائض وإنما العلة في إيش؟ في خشية الفوات في العذر وخشية الفواد وهذا متحقق في من في من بالعمرة ومرض مرضا خش خشية معه الفواد فإنه حينئذ يدخل الحج في العمرة ويصير بذلك قارنا